وَإذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَ إِلَ مَا أَنْ زَلَ اللهَّهُ وَإِلَ وَصُولِ قَُ أَصْبُونَ مَا وَجدَدنَا عَلَْهِ آأَبَأَنا وَإذَا قِيلَ لَهُم تَلَ إِلَ مَا نْ زَلَ اللهَّ وَإِلَهُ وَصُولِ قَ أَصْبُونَ مَا جذرنا عليه آله انا كان اباءم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اولو كان اباءم لا يعلمون شيئا ولا يا ايها الذين امنوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَ اهْتَدَيْتُمْ لَا إذا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَى اللَّهِ نَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا سَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل من غيركم يا ايها حَذَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتَ حِينَ الوَصِيَّةُ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا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 فإن أوثر على أنهم استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فإن أوثر على أنهم قهُمَا بِنَ الذيذ نَتَحقالَالَهِمُ الْأَوْلَانِ فَُقُسِمَانِ بالِل فَيُقُسِمَانِ بِاللهِ لَ شَهادَةُ نَا أَحَّ مِ شَهادَتِهِ مَا وَمتَدَينَا إِا إِذََّ مِنَ شهادتهما إنا إذا لمن الظَّالِمِين فَيُقُس مَانِ بالِاللَِّ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد وَجْهِهَا أو يخافوا أن ترد آمانهم أيمان واتقوا الله واسمعوا واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم والله لا يهدي القوم الفاسقين